لفظة كفى تستعمل في القرآن واللغة العربية استعمالين تستعمل متعدية وهي تتعدى غالبا إلى مفعولين وفاعل هذه المتعدية لا يجر بالباء كقوله وكفى الله المؤمنين القتال وقوله أليس الله بكاف عبده الآية وقوله فسيكفيكهم الله الآية ونحو ذلك من الآيات وتستعمل لازمة ويضطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد الكفايه كقوله في هذه الآية الكريمة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقوله تعالى وكفى بالله وكيلا وقوله وكفى بالله حسيبا ونحو ذلك ويكثر اتيان التمييز بعد فاعلها المجرور بالباء وزعم بعض علماء العربيه ان جر فاعلها بالباء لازم والحق أنه يجوز عدم جره بها ومنه قول الشاعر عميرة ودع إن تجهزت غازية كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية وقول الآخر ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدي عما غيب المرء مخبرا وعلى قراءة من قرأ يلقاه بضم الياء وتشديد القاف مبنيا للمفعول فالمعنى أنه يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة فحذف الفاعل فبني الفعل للمفعول وقراءة من قرأ يخرج بفتح الياء وضم الراء مضارع خرج مبنيا للفاعل فالفاعل ضمير يعود إلى الطائر بمعنى العمل وقوله كتابا حال من ضمير الفاعل أي ويوم القيامة يخرج هو أي العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه كتابا يلقاه منشورا وكذلك على قراءة يخرج بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضا إلى الطائر الذي هو العمل أي يخرج له هو أي طائره بمعنى عمله في حال كونه كتابا وعلى قراءة يخرج بضم الياء وكسر الراء مبنيا للفاعل فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى وقوله كتابا مفعول به أي ويوم القيامة يخرج هو أي الله له كتابا يلقاه منشورا وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة فالنون في نخرج نون العظمة لمطابقة قوله ألزمناه وكتابا مفعول به لنخرج كما هو واضح والعلم عند الله تعالى قوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من اهتدى فعمل بما يرضي الله جل وعلا أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه لأنه هو الذي ترجع إليه فائدة ذلك الاهتداء وثمرته في الدنيا والآخرة وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلا أن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه لأنه هو الذي يجني ثمرة عواقبه السيئة الوخيمة فيخلد به في النار وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها الآية وقوله من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون وقوله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وقوله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل والآيات بمثل هذا كثيرة جدا وقد قدمنا طرفا منها في سورة النحل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا تحمل نفس ذنب أخرى بل لا تحمل نفس إلا ذنبها فقوله ولا تزر أي لا تحمل من وزر يزر إذا حمل ومنه سمي وزير السلطان لأنه يحمل أعباء تدبير شؤون الدولة والوزر الإذم يقال وزر يزر وزرا إذا أذم والوزر أيضا الثقل المثقل أي لا تحمل نفس وازره أي آذمة وزر نفس أخرى أي إثمها أو حملها الثقيل بل لا تحمل إلا وزر نفسها وهذا المعنى جاء في آيات أخر كقوله ولا تزر وازره وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا وقوله ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم الآية وقوله تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون الى غير ذلك من الايات وقد قدمنا في سورة النحل بايضاح ان هذه الايات لا يعارضها قوله تعالى ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم الآية ولا قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية لأن المراد بذلك أنهم حملوا أوزار ضلالهم في أنفسهم وأوزار إضلالهم غيرهم لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا كما تقدم مستوفى أيها المستمع الكريم حسبنا هذه الليلة ما مضى وللمؤلف بقية حديث حول هذه الآية نستكمله ليلة غد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته